waaah shoo ناشوق مغارنا يعني بس مش عم تفهم وين شو هو الحب الحر هو تغيير خطوة للعدب كما تفكر خدات بفرحه سعاده وعليها النيل ينسيك و شو هو الحب الحب ماهو غيرين خطوه للعذاب كي تفكر تفكر وتجرب at okay. the